والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية وذلك يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. بأن، نعم، نعم. يوضع، كل كلمة بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية. وذلك بان يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب مثال ذلك قوله تعالى إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أي أي يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة. فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرانا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى, معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي إذن الترجمة تنقسم قسمين: حرفيه ومعنو الحرفية أن تذكر ترجمة كل حرف بإزال فيقال مثل جاء أي كلام جاء شراف عبر عن جاء باللوحة المنزية جاء جاء أي كيم طيب لا محمد ما تغير الله العلم نافع من أجدوها غير عربية ه؟ <ترتكال> <تصفيق> <تصفيق> الطيب يلا الله عبد القادر. هه؟ تركية عطية هل عناط؟ هنا. فايدة الله ايش إيش؟ فايدة الله إنها. إيه. إيه. فايدة هل عنا؟ قريب من اللغة العربية. سبحان الله. نعم؟ هنا. نافذة معنا فايدة. أيناه طيب على كل حال الترجمه الحرفيه أن تكتب كلمة بعدها معناها في اللغات الأخرى هاي ترجم حرفية يراعى فيها الترتيب الترجمة معنوية أن تفهم معنى ثم تعبر عنه في اللغات الثانية بقطع النظر عن مراعاة الترتيب أو شرح كل كلمة وحدها فهمتم طيب الآن بعد أن أرحل الفرق بين الترجمتين ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية؟ أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب حكم, حكم ترجمة القرآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن, تحقق مع... لا يمكن تحققها معها وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها باء وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مسا... مساوية, أو مشابهة ل... مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها جيم تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين ترتيبها في الجمل، في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء. طيب. الآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيله لماذا؟ لأنه يشترط بهذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي. وجود مفردات في اللغة اليها إليها بإزائي حروف اللغة المترجم منها وهذا قد يتعذر لأن يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة فالخروف اللغه العربيه كم؟ ثمانسة وعشرون، ومنها الضاد الضاد لا توجد في اللغات الأخرى الضاد لا توجد في اللغات الأخرى ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قال أنا أفسح من نطق بالضاد وهذا ليس بصحيح لكن قصدي أن الذين ينطقون بالضاد هم العرب وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرقية وهي في بعض اللغات غير موجودة الثاني وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في من المترجم منها وهذه أيضا قد تكون متعذره أدوات المعاني ما هي مثل اداه الاستفهام اداه النفي اداه التوكيد وما أشبه ذلك هذه أدوات معاني هل هذه الأدوات توجد في اللغة الأخرى مساويه أو مشابهة لما في اللغة العربية قد يقال نعم وقد يقال لا ما توجد وإذا كان كذلك فكيف, يمكن فكيف تمكن الترجمة الحربية وهي أن تكون كلمة الى جانب الكلامة الأخرى ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها لترتيب الكلمات وهذا أيضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. الآن المعروف في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن إيش؟ عن متن وفي اللغات الأخرى مقدم المضاف والمضاف اليه في اللغة العربية المقدم المضاعف وفي غيرها المضاعف ولهذا يقولون جاز خانه يعني خانة جاز لكن يقدمون كذلك في الجمل تختلف الحركات الآن حركات اللغة العربية صفه في الحرف وفي غير العربية حرف مستقل يا حياء صنف من ان كنا في هذا الكتاب المقدس والصحيح ترتيب لكلمات توظيفيه للصحيح اي في القران, في القرآن نعم فعلى هذا غدا اذا قدم المسلمين كلمه على كلمه هل تقتل صلاته اذا كان عن غير قصد فانا لا تقتل من كان عن قصد فقصد سليم إذا هو ستر مصاد من الكادر نعم كده هما فينظر إذا اقول فينظر اذا كان احداهما اكثر ضررا او اذا كانت احداهما اكثر ضررا فلتيل يتجنن بارك الله في يوم هو اقل ذرعه والغالب أن الذي ذبح غير الله اقل ضرر لأن الدم قد خرج منها، وذي يمكن صار بها ميكروبات سيئه ها؟ منها؟ شيء شيء؟ لكن الآن هو مطر، فهل ياكل الميتة الجيفة المنتنة، أو ياكل هذه التي ذبحت اخيرا حتى أنا بقية حار؟ المهم ياخذ يأخذ بأقلهم نعم. ستة مع المرضن. لإن أي تحليل نعم. ما نعم. الذي نعم. نعم. نعم. ليس من اختصاص الا انه ليس من اختصاص الايه الان الذي تحت... اسم موصول كل اسم موصول فهو للعموم ولكن المقتدر قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون وهذا جان فاسم الموصول كان المقتدر للعمد فمنها ولكنه مبهم مبهم مو معين ثمانين الذي آتاه الله آتيم سلَم منها. احد يقول فلان، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان. نقول هذا رسلة على سبيل اللي لانه لا يتنافى، فلا يشأن في الأمر. الله سبحانه الله عليه. نبي عليه. واحد معه. نعم. لا. لا لا. لا. التعيين في الغالب لازم المراد لا في الأحاديث ولا في الآيات. المهم الماء ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول المفسرون هو لفلا كقوله تعالى وَسَوْيَجَى النَّبْهَ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتْزَكَى وَمَا لِأَحَلِ عنده من كثير من المفسرين قال المراد بذلك ابو بكر أبو بكر أول من يزل في هذا الأشد من الصحارة لكن هي علم في ما كلهم قرانيون في في ولا لكن الله في ومن شذ ه ي ي يقرون لأن هؤلاء أجحدوا وجوب الصلاة. قال المراد الصلاة الدعاء، وهذا خلاف مع المسلمين. كل المسلمون يرون من أن قول تعالى اقيموا الصلاة حافظ على الصلاوات والصلاه والصلوات والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة, والصلاة, والصلاة, والصلاة. ثم كونهم ما ما يستغنى به لانه القران يأمرنا ان نصدق رسلنا ونعمل بقوله وفعله وتأمنه اثاث في الجاهل يقولك السنه بما بقي كثير من الناس بتصلي نماز زي هذا وهذا لكن فين ادي نادىوا على انفسهم بالجهل ها واذا كان الجاهل يتعلم المهم ان هذا من من من سوء الشيطان وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضروره ولا, ضرورة ولا ضرورة تدعو ايها للاستغناء عنها بالترجمه المعلوية نعم اذا الترجمه محرم هذا إذا قلنا بامكانه لكن على القول الاول عليه جمهور يقولون انه ايش لا يمكن لا تمكن الترجمه الحرفيه وذكرنا من لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمه الحرفية نعم في بعض آيات أو نحوها، ولكن نقول هي محرم ولو أمكن جنيه من ترضى. ما نزيدك كما في بعض الأيام يقول إنه لا يمكن لأنه يحرم تحرم الترجمه الحرفية لماذا لعله أولا لأنها لا يمكن أن تعدى المعنى بكماله وهذا صحيح لا من جهه التقديم والتاخير ولا من جهه حروب المعاني والتوكيد ولا من جهه الاضافات والتقديم والتاخير ولا أن تؤثر في النفوس كتاثير تعزير القران العربي مبين صحيح هذه على الثانيه والقران انما نزل واعظا للناس يا ايها الناس قد جاءتكم مولده من ربكم وشفاء ايش لما في الصدور ولانه لا ضروره تدعو إليها لماذا للاستغناء عنها بالترجمة المعنويه فلأجل هذه العلم الثلاث صارت الترجمه الحرفيه إن امكنت صارت حرام